الغاية من هذا كله أن يعلم أن الله جل وعلا أثنى على ذاته العلية بأنه الخلاق العليم ويجب أن لا يشغلك أيها المبارك معرفة النكت العلمية والمعارف الأدبية والإطلالات التاريخية على أن تفقه أن المراد الحق من العلم خشية الله فالله جل وعلا أثنى على ذاته العلية بأنه خالق الخلق فلما كثر في القرآن الحديث عن خلق آدم إنما هذا بيان لقامة الحج على العباد حتى يتبين لهم أنه لا خالق إلا الله وفي هذا دليل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية والمعنى إذا كنتم تقرون أنه لا خالق إلا الله فوجب أن لا تعبدوا أحدا مع الله قال الله تبارك وتعالى في أول آية طالب الله جل وعلا فيها عباده بتقوى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذه أول آية في القرآن جاءت فيها المطالبة بالعبودية لأن قبلها سورة الفاتحة ثم فواتح سورة البقرة وليس فيها في فواتح سورة البقرة إلا إخبار ليس فيها مطالبة كله كان خبريا ألف لام ميم ذلك الكتاب ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويمرزق رزقناهم ينفقون ثم ذكرون الكفار ثم ذكرون المنافقين ثم قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم ماذا قال بعدها يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس عبود ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فتمدح الله جل وعلا بأنه خالق الخلق وهذا مما ينبغي للمؤمن أن يفقه والله يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ويقول في آية الطور أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون ويقول ربنا الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ساله عبد الله بن مسعود أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك فالمرء يستحي من ربه أن يكون الله جل وعلا خلقه خلق أباه أولاً آدم ثم خلقه ومع ذلك يقع منه أن يكفر بربه ويجحد ويجحد ويجحد